الحمد لله الذي أعطى ومنع وخفض ورفع وصل وقطع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم وألهم وحكم وحكم حكم وأحكم وسرع وألزم وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله خصه الله بي المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام وبعد أيها الإخوة أحياكم الله في هذه الحلقة من هذه الدورة المباركة بقي معنا الجزء الأخير من ثلاثة الأصول يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأفاضل عاش قبل النبوة بمكة أربعين عاما ثم بقي بعد البعثة ثلاثة عشر عاما ثم أمر بالهجرة إلى المدينة فلما استقر بالمدينة وقامت دولة الإسلام أمر ببقية شرائع الإسلام الزكاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من الشرع والسر في هذا أن هذه الشرع لا تقام في أرض يخاف فيها فلابد من الأمن والأمان والقوة التي تحمي وتردع فكان المناسب لها أن تكون بالمدينة قال مثل الزكاة والصوم والحج والجهاد في الحقيقة هذا على وجه الإجمال لأن الزكاة سرعت بمكة ولم تفصل مقاديرها إلا في المدينة فالله جل وعلا قال وآت حقه يوم حصاده وهذا في سورة الأنعام وهي مكية فكانت في أصل ذسبيعها بمكة ثم فصلت بالمدينة أما الصوم فقد فرض على الصحيح السنة الثانية من الهجرة وأما الحج فاخترف في وقت فرضيته فقيل في السنة السادسة وقيل في التاسعة وهو الصحيح من كلام أهل العلم. قال والجهاد الجهاد كان ممنوعا ثم أبيح بقوله تعالى أذينا للذين يقاتلون ثم أمر به ولكن بقتال من قاتل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ثم جاء الأمر بقتال المشركين كافة كما في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم فإذا سلخت الأشفر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهي الآية التي تسمى بآية السيف قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا مما جاء التفسير فيه بالمدينة، وهو مما أكدته الأدلة الشرعية، حتى عده بعض العلماء الركن السادس للإسلام، وقال الحق جل وعلا ولتكم منكم أمّة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله، وقال جل وعلا كنتم خير أمّة. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله والآية الأولى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أيها المستمع الكريم قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب وغير ذلك من شرائع الإسلام الأذان والإقامة والجمعة والجماعة وما يتعلق بأحكام الزواج والرضاع والطلاق والعدد وما يتعلق أيضا بالمواريث وأنصدتها وأحكامها إلى غير ذلك إذن الذي شرع بمكة هو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بقي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليها ثلاثة عشر سنة بمكة ويأمر معها بالصلاة والشكاة على وجه الإجمال وصلة الرحم وحفظ الأمانة وصدق الحديث قال أخذ على هذا عشر سنين يعني بالمدينة فعاش عليه الصلاة والسلام عشر سنين بالمدينة قال وبعدها توفي صلاوات الله وسلامه عليه بعدما بلغ رسالة وأدى الأمانة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فلما أكمل الله به النعمة وسد به الثلمة وكشف به الغمة استأثر به في المحل الأعلى والمقام الأسنى صلوات ربي وسلامه عليه وهذا مما أجمعت عليه الصحابة قال أبو بكر رضي الله عنه أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ولذلك غشلوه وكسنوه ودفنوه ونقلوا الأمر من بعده إلى أبي بكر لم يختلفوا في ذلك بعد أن زالت الصدمة الأولى بخبر وفاته صلى الله عليه وسلم قال ودينه باق قد تكفل الله بحفظه فقال في القرآن وإن إننا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون قال الإمام المجدد وهذا دينه الذي عندنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وميراث خلف الأمة لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه وهذا من مقتضيات قوله جل وعلا حريص عليكم أي على إضاح الحق لتتبعوه والباطل لتجتمبوه فصل ذلك لكم كل التفصيل وبينه كل البيان وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهذه مهمة كافة الأنبياء والمرسلين وهي مهمته صلى الله عليه وسلم التي قام بها على أحسن وجه وما أرسلناك إلا كافة للناس قال المسنف رحمة الله عليه والخير الذي بل عليه التوحيد هذا أعظم الخير الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وحسن الجوار وصدق الحديث والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويعباه كالسحر وأكل أموال اليتامى والزنا وأكل الربا وقف المصنات الغافلات المؤمنات والتولي يوم الزحف وغير ذلك مما حذر منه صلى الله عليه وسلم غاية التحذير قال أبو ذر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طير يقلب تنحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما قال الإمام المجدد بعثه الله إلى الناس كافة عربيهم وعجميهم أحمرهم وأسودهم ذكارهم وأنثاهم كما قال جل وعلا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر منها كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقال عليه الصلاة والسلام مبينا هذا الأمر بعثت الى الاحمر والاسود وافترض الله طاعته على جميع الثقلين كما قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم وقال وان تطيعوه تهتدوا وقال من أطاع الرسول فقد أطاع الله وقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار قال والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ولذلك أجمع المسلمون قاطبة على وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم وعلى شمول دعوته للثقلين لأن الله أكد ذلك بقوله جميعا تأكيدا بشمولية الدعوة للجام والإنسان أيها الأحبة إذا عرفنا هذا عرفنا شرف نبينا صلى الله عليه وسلم وفضله وعظيم منزلته عند الله فهو خاتم النبيين وإمام المرسلين وحجة الله على الناس أجمعين أيها الأحبة يقول المصنف رحمة الله عليه وأكمل الله به الدين كما في قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فبالله عليكم الله جل وعلا يقول أكملت والكامل لا يحتاج إلى زيادة أبدا ولذلك كل من ابتدع في الإسلام بدعة فقد جاء أن محمد عليه الصلاة والسلام قد خان الرسالة كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه فالآية غاية في الصراحة وقد أنزلت في يوم عرفه فلما تلاها عليه الصلاة والسلام على الناس تلقى الفاروق فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك قال يا رسول الله ما كمل شيء إلا نقص يا له من فقه عمري من رجل عبقري لو ذئب صدقت تراثته فما مضت إحدى وثمانون ليلة على نزول هذه الآية إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وأتممت عليكم نعمتي والله لقد تمت النعمة وكملت المنة بهذا الدين الذي سدنا به العالم أجمل وما أصابنا مما أصابنا اليوم من تخلف وتقهطر إلا بسبب ضعف تمسكنا بديننا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ورضيت لكم الإسلام دينا هذا الرضا الذي رضيه الله جل وعلا لأن الدين كامل وشامل لكل أمور الحياة فما دام أن الله قد رضي، فكيف لا نرضى لأنفسنا بما رضي لنا به خالقنا بما رضي به لنا خالقنا جل وعلا فالله عز وجل قد شرع وأكمل وأتم ورضي فيبقى بعد ذلك الخيار لمن أراد أن يختار؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يأخي الله ورسوله فقد ضد ضلالا مبينا قال المفسر رحمة الله عليه والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون هذا دليل النقل إنك ميت على سبيل التحقيق وأما العقل فإن الأمر ثابت بالحس والمشاهدة ولذلك لم يخالف أحدا أحد من الصحابة في موته صلى الله عليه وسلم نعم هو في قبره حي لكن حياه برزخية ليست كحياته في الدنيا إنما هي حياة أكمل من حياة الشهداء قال والناس إذا ماتوا يبعثون أي يخرجون بأجسادهم التي كانت في الدنيا يعيدها الله وبأرواحهم التي كانت في الدنيا هذا هو البعث إخراج الناس من قبورهم على خفة حالهم في الدنيا من يقدر على ذلك يقدر على ذلك الذي أنشأ أول مرة قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم قال والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي هذه الأرض فلقتم بداءة منها في قينة آدم وفيها نعيدكم عندما ماتكم ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات فالأحياء على ظهرها والأموات في بطنها ومنها نخرجكم تارة أخرى وعلى ذلك أقسم الله جل وعلا في مواضع من القرآن ويختنبئون فأحقنه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم معدفين رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن إذن أقسم الله على ذلك والمسلم لا يشك أدنى شك في أنه متحقق الوقوع قال والله أنبتكم من الأرض نباتا هذا في الخلق الأول ثم يعيدكم فيها بالموت ويخرجكم إخراجا أن يعيدكم كما بدأكم في الدنيا كما قال جل وعلا كما بدأكم تعودون قال وبعد البعض محاسبون أن يحاسبهم الحق جل وعلا على أعمالهم الحسنة والسيئة الصغيرة والكبيرة وهذا الحساب يكون معه نشر الكتب ويكون معه نطق الجوارح وشهادة الملائكة والميزان فأسأل الله جل وعلا أن يدخلني وإياكم الجنة بغير حساب ولا هدا يقول الله عن المجرمين ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد فلا ظلم يوم القيام ولو كان شيئا يسيرا ونضع الموازين القفط لهوم القيام فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاخدين قال المصنف رحمة الله عليه وبعد البعت محاسبون ومجزيون بأعمالهم كما قال جل وعلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أسى فعليها وقال جل وعلا يجزي الذين أحسنوا بالحسنة قال ليجزي والدليل قوله تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى والحسنى من أسماء الجنة سميت بذلك لأن ما فيها كله حسن قال ومن كذب بالبعث كفر لأنه كذب الله جل وعلا وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم ورد إجماع الأمة وأنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فقد بل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس والمشاهدة والواقع والتاريخ على البعث قال والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا الزعم هو الإدعاء وغالبا ما يكون في الأمر الكاذب الذين كفروا ألن يبعثوا فحكم الله عليهم بالكفر على إن البعث قل يا محمد يا نبينا بلى وربي لتبعث أي أقسم يا محمد على قضية البعث ثم لتنبؤن بما عملتم سبحان الله هذا أمر من الله لنبيه بأن يقسم على مسألة من مسائل البحث البعث في سورة التغاضي في سورة يونس ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق في سورة سبا وقال الذين كفروا لا تأتين ساعة قل بلى وربي لتأتينكم فشاهد كيف كم مرة أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم على القسم على مسألة واحدة بعينها ثم لتنبؤن بما عملتم أي لتحسبن إن خيرا فخير وإن شرا فشر وذلك على الله يخير أي هو في غاية الاخر على الله كما قال جل وعلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفخ واحدة فالأمر جد يخير على الله جل وعلا قال المصنف رحمة الله عليه وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل في هذه الآية يخبر الله جل وعلا أن جميع رسله أن جميع رسله ارسلوا بالبشارة لأهل الطاعة والنذارة لأهل المعصية فمن أطاع الرسول نجا وفاج وأفلح ومن عصاه واتبع هواه باء بالخيبة والخسران فهذا من أجل أن يقطع الله الحجة على الناس كافة رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله خجه بعد الرسل وقال جل وعلا ولو أن أهلفناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن ذل ونخذى في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين قال وأولهم نوح عليه السلام وهذا ثابت بالحديث الشفاعة الطويل كما قال عليه الصلاة والسلام ثم يأتون نوحا فيقولون أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وقال بعض أهل العلم بل أول الرسل إدريس وهذا فيه نظر فإن القرآن يقول إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وهذا يشير إلى أن نوح هو الأول ويوافق ظاهر حديث الشفاعة قال المصنف رحمة الله عليه وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ليست بعده نبي بنص القرآن، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وخاتم النبيين، فهو الخاتم الذي ليس من بعده نبي، ولذلك ينزل عيسى بن مريم وهو نبي رسول زمني ينزل في آخر الزمان متبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. لا مشرعا فيحكم بالكتاب والسنة وقال عليه الصلاة والسلام لو أن مسحي ما وسعه إلا اتباعي قال المصنف رحمة الله عليه والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد وهذا بلا شك قال الله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولكل قوم هاد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاهوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واشتنبوا الطاهوت هذه آية وفقتها آيات كثيرة منها قوله تعالى واسأل مَنْ أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون فكل الرسل جاءوا بلا إله إلا الله وإن اختلفت كشريعاتهم الأخرى لكنهم متثقون على التوحيد قال وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله كما في قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسطى قال ابن القيم رحمة الله عليه الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ابن القيم هو محمد بن أبي بكر يعرف عند العلماء بابن القيم لأن والده كان القيم والناظر على وقف الجوزية، الذي ينسبه الحنابلة لابن الجوجي وهو أحد أكادر العلماء وتلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلفاته رائعة غاية في الجمال والروعة ومن أفضلها وأجملها زاد المعاد الذي يجمع بين السيرة والثقه والأدب والحديث والأثر وله الصواعق المرسلة وإعلام الموقعين وغير ذلك توفي رحمة الله عليه سنة 51 بعد السبعين يقول الطاغوت الطاغوت في أصل اشتقاقه اللغوي مشتق من الطغيان وهو تجاوز الحد قال الله جل وعلا فلما طغلنا أي الحد أما في الاصطلاح فالطاغوت من أجمع التعاريف والتعريفات له قول ابن القيم هذا ما تجاوز به العبد حده من معبود يعني كالأصنام أو متبوع كالأمراء أو مطاع كالعلماء وطاعة الأمراء والعلماء المقصود بها هنا في معصية الله جل وعلا قال والطواغيت كثيرة ما أكثرها ورؤوسهم أي زعماء الطواغيت وكبراؤهم خمسة إبليس لعنه الله هو صاحب السنة الأولى في المعصية والكفر والمعاندة ولذلك يستحق الطرد والإلعن والابعد من أول لحظة. تهبط منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وإبليس يعرف الحق ويعلمه ولكن منعه من ذلك الحسد والكبر أنا خير من خلقتني. من نار وخلقته من طين ألا فقاتل الله الحسد كم كفر به من كفر وفسد به من فسد سنتبه يا أخي إلى أمراض القلوب فإن الحسد سبب أول معصية في السماء وسبب أول معصية في الأرض قال المصنف رحمة الله عليه ومن عبد وهو راض أي عبد من دون الله عبده الناس وهو راض بفعلهم أما إذا عبد وهو غير راض فإنه ليس بطاغوت فالكفار عبدوا الملائكة وعبدوا عيسى وعبدوا عزير لكنهم غير راضين بذلك لأنهم يعلمون أن الحق في العبادة لله وحده قال يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟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 وقد ذكر الله مثالا على ذلك فرعون عندما قال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى وليس هذا حكرا على فرعون فقد طلب كثير من الطواغيت من أتباعهم ومن الرعاء أن يعبدوهم من دون الله فهؤلاء فاسوا بهذا اللقب وصاروا من الطواغيت قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب فالسحر والكهان والمنجمين والرمالين وأضرابهم كلهم طواغيت لأنهم يدعون الغيب والله جل وعلا يقول لقل لا, لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون ولكن ينبغي أن نبين أن الغيبة قسمها غيب كامل وهذا لا يعلمه أحد إلا الله كقيام الساعة ودنش المولود قبل أن يكبر يعني إذا كان نقفة في بطن أمه ومتى ينزل الغيث وماذا تكسب كل نفس غدا وبأي أرض تموت فهذه مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله وهناك غيب نسبي كمعرفة مكان المشروق فهذا ربما اطلع عليه البعض خفي على البعض أما الغيب الأول فهو مما اختص الله به عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قال ومن حكم بغير ما أنزل الله هذا واضح في قوله الجل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون حكم الله هو أفضل الأحكام وخيرها ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أيها الإخوة للشيخ محمد بن إبراهيم الوفق السابق للمملكة العربية السعودية كتاب اسمه تحكيم القوانين بيّن هذه القضية بيانا شافيا كافيا وبيّن أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة إلا في حالة واحدة أن يجور في قضية من القضايا فتغلبه نفسه فيحكم فيها بغير ما أنزل الله وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أما الحكم بغير ما أنزل الله ووضع تشريع كامل ينسخ كامل الدين فهذا مما هو كفر أكبر عنده مخرج من الإسلام قال المسنف رحمة الله عليه والدليل قوله تعالى لا إكراهة في الدين قد تبين الرشد من الغل فمن يغفر بالطاهوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى هذه الآية العظيمة التي تبين أن الدين واضح لا يحتاج إلى أن نكره الناس عليه أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الدين واضح أبلد والشق أظلم أعود لجلج فمن أراد الله له الهداية فإنه سيهتدي وقديم قال قائله قائلهم والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وإنه لا يحطم ما تحته وما يقول هذا بشر فبعد هذا يخفى أمر القرآن وأمر الإسلام وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم لا والله ولذلك قال الله جل وعلا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون قال وهذا معنى لا إله إلا الله يعني الكفر بالطغوط والإيمان بالله جل وعلا قال المصنف أحمد الله عليه وفي الحديث رأس الأمر الإسلام هذا الحديث أخرجه الترمذي من رواية معاذ رضي الله عنه بإسناد حسن رأس الأمر الإسلام أي الأمر الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام هذا هو الرأس وعموده الصلاة كعمود الخيمة فكما أنها لا تقوم بغير عمودها فالإسلام لا يقوم بغير صلاة ولذلك الصحيح أن تارك الصلاة على كل الأحوال كافر إلا إذا كان لعذر شرعا قال وذروة سنانه الجهاد أي أعلى ما في الإسلام منتصال الدين هو الجهاد لما فيه من التضحية بأغلى ما يملك الإنسان وهو التضحية بالنفس والمال والولد والزودة والوطن قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وقول في سبيل الله خرج به كل ما كان فيه القتال لغير ذلك فلا يسمى جهادا قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل حمية فذلك في سبيل الله قال لا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله قال والله أعلم هذا من الأدب في المؤلفات والمصنفات أن يرد العلم إلى الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وهذا من الآداب أن يختم الدعاء والتأليف والمصنف بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا أيها الحب نكون قد انتهينا من سرح نتن ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه نقرأ بعد ذلك في القواعد الأربع لأنها مكملة في نظري لثلاثة الأصول يقول المصنف وهو الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وهذا من دأبه رحمة الله عليه في مصنفاته ويدل على حبه لنخر الخيط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 وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر الشكر عند العلماء يسمى بالجالب الحافظ الحافظ للنعم الموجودة والجالب للنعم المفقودة لأن الله عز وجل قد قطع على نفسه العهد فقال لإن شكرتم لأزيدنكم فالشكر قيد للموجود وقيد للمفقود ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومعنى الشكر الشكر بالقلب بالاعتراف لله بالمنة والشكر للإلسان باللسان بكثرة الحمد والثناء على الله والشكر بالجوارح بأن تستغل هذه النعمة في طاعة الله ومرضاته دون معصيته هذا هو الشكر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي والثاني والضبير المحجب وإذا ابتلي صبر نعم الصبر بمنزلة من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد فمن لا صبر له لا إيمان له وهو راية العوض لإن صبرتم له خير للصابرين واخبر وما صبرك إلا بالله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل, من الرسل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله يحب الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فهذه بعض فضائل الصبرين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 لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى الله يقول للكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد خلف يا من عدا ثم اعتدى ثم اعترف ثم عوى ثم انتهى ثم, ثم, ثم, يا من عدا ثم, اعتدى ثم اقترف ثم عوى ثم انتهى ثم اعترف أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد خلف وإذا أذنب استغفر هذه علامة الفلاح قال وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسابهم قال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة بلا شك أن هذه الثلاث إذا أعطيها العبد سعود في الدنيا وسعود في الآخرة هذه القواعد أيها الأحبة ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وهي متصلة بثلاثة الأصول لأن القاعدة هي الأصل الذي يتفرع عنه غيره هذه القواعد لم يذكرها المصنف من عند نفسه وإنما أخذها من دلائل الكتاب والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من عرف هذه القواعد الأربع سهل عليه بعد ذلك معرفة التوحيد وخاصة توحيد الألوهية الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل وقام به سوق الجنة والنار قال المصنف رحمة الله عليه اعلم أرشدك الله لطاعته هذا من أساليب المصنف في مؤلفاته وقد شرحناه في ثلاثة الأصول أن الحنيثية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنساء إلا ليعبدون اعلم يا أخي أن الله جل وعلا أمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام باتباعي ملة إبراهيم كما في قوله جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فالحنيف هو المخلص لله المقبل عليه المعرض عما سواه وهذا هو الإخلاص الكامل الذي أشار الله إليه بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس لماذا قدم الجن على الإنس لأن خلقهم كان قبل خلق الإنس إلا ليعبدون أي يفردوني بالعبادة هذه هي الحكمة التي من أجلها خلق الخلق قال المخنف رحمة الله عليه فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته أي أدركت هذه الحكمة والغاية العظيمة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 فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النقل وقال وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال جل وعلا لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخافرين فهذه الآيات وغيرها كثر تبين غاية البيان أن الخرك مهلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال المسنف رحمة الله عليه فإذا عرفت أن الشرك وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل فريطة أن يستمر الشرك إلى الموت كما قال جل وعلا ومن يرتد منكم عن دينه فيامت وهو كافر فأولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون قال وصار صاحبه من الخالدين في النار الله جل وعلا ذكر الخلود في النار المؤبد في ثلاثة مواضع من القرآن خالدين فيها أبدا في سورة النساء وفي سورة الجن وفي سورة الأحزاب والتأبيد يقتضي الديمومة الغير منقطعة قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة التي هي الشرك فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمك وإلا فإني لا أخالك ناديا قال وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذه الآية التي توجل منها القلوب وتخاف منها النفوس وتقف منها الشعور قطع الله فيها العهد على نفسه وأكده بإن المصدرية أنه الشرك لا يغفر لصاحبه يوم القيامة أبدا ولا حول ولا قوة إلا بالله قال وذلك بمعرفة أربع قواعد. لماذا ذكر العدد هنا لمخالفة المعدود ذكرها الله في كتابه وهذا من الاستنباط العجيب الذي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 أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فمع إقرارهم بهذا النوع من أنواع التوحيد وتوحيد الربوبية فإن ذلك لم يدخلهم في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم ولا أموالهم وإنما حكم عليهم بالكفر والشرك وأمر بقتالهم وسبي نسائهم وأولادهم وهذا أكده الله في آيات كثيرة ولئن سأجتهم من خلق السماوات والأرض يقولن الله في لقمان وفي المؤمنون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله وفي يونس كما ذكرنا وذكر المثنف رحمة الله عليه إذن ليس التوحيد الذي نزلت به الكتب وارسلت به الرسل هو توحيد الربوبية كما يقول بعضهم واحد في ذاته لا قسيم له وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في افعاله لا شريك له هذا هو توحيد الربوبية فتعريف علماء الكلام للتوحيد لهذا التعريف لا يخرج عما أقر به كفار قريش واعتقده أبو جهل وأبو لهب واعتبرهم الإسلام من المارقة والكفار والملاحدة أيها الأخوة إذا هذه القضية خطيرة جدا معرفة التوحيد قال القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا إن الله يحكو بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أي هؤلاء لا يعتقدون في الأصنام في اللات ومنات وهبل أنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون أو يخلقون أو يرزقون أبدا حقيقتهم أن ذلك لله إنما قالوا نتخذهم عند الله شفاء كما قال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هم معترفون بذلك ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله أي وسطاء عند الله في قضاء حوائجنا فيذبحون لهم وينذرون لهم لا لأنهم يخلقون ويرزقون وينفعون ويضرون إنما ليتوسطوا لهم عند الله هذه والله عينها دعوة القبور دعوة القبوريين في مثل هذا الزمان أنا أعلم أن هذا الولي وهذا الرجل الصالح لا يضر ولا ينفع ولكن أريد منه أن يشفع لي عند الله أيها الأحبة قال ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبد ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفعتان الشفاعة في اللغة من الشفع ضد الوتر وأما في الاختلاح فهي طلب الخير للغير قال شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه شفاعة منفية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فهذه شفاعة منفية قال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 وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ولذلك أخواني في حديث الشفاعة هل يشفع النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء قال لا آتي حتى أخر بين يدي العرش فيفتح الله علي من المحامد ثم يقال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع والحديث عند البخاري ومسلم فالشفاعة تعلق بأبيالها كثير من المتقدمين والمتأخرين وما هي إلا إدعاء لا حقيقة وراءه كما بينا قال والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم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 ورجلا سلم لرجل هل يستويان مثلا فالمشركون متفرقون في آلهتهم وثنيون ويهود ونصارى ومجوس وغير ذلك منهم من يعبد صنم ومنهم من يعبد ملك ومنهم من يعبد حجرا ومنهم من يعبد شجرة ومنهم من يعبد قبرا ومنهم ومنهم ومنهم, ومنهم ليس لهم إله واحد والله جل وعلا يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وفتنة هنا, هنا هي الشرك ويكون الدين لله في البقرة ويكون الدين كله لله في الأمثال هذا هو الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين من غير تفريق بين معبوداتهم حتى لا يبقى الشرك في الأرض ويقع الحق لله خالصا فيها وأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل قال ودليل الشمس والقمر قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الإسلام منعنا حتى أن نتحرى الصلاة لله عند طلوع الشمس أو عند غروبها كما في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري ومسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وذلك من أجل شد الذرائع المفضية إلى الشرك قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا, يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك انظر ماذا يقول هذا النبي الرسول الكريم ما يكون لي ما يكون في القرآن لا تأتي في القرآن إلا إذا كان ما بعدها ممتنع غاية الامتناة ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبدغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أي أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله يتقربون إلى الله يرجون رحمته يخافون عذابه محتاجون إليه مفتقرون يدعون يتوسلون يبتغون إليه إلى ربهم الوسيلة فهم لا يعطون أحدا ولا يضرون أحدا ولا ينفعون أحدا إلا بعد إذن الله جل وعلا وأمره إذا عرفنا هذا أي ولا حبة عرفنا أن قول بعض الناس إنما نحن نجعل بيننا وبين الله واخط هؤلاء الصالحين فهذا هو عين الشرك الذي وقع فيه الأولون قال ودليل الأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعجة ومنات الثالثة الأخرى أفرأيتم هذا استفهام إنكاري واللات اسم فنمين في الطائف صخرة منقوش عليها هذه هي اللات سميت من أجل رجل كان يلت الشويق للحاق فلما مات دنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه السطور فصار يعبد من دون الله وأما العزة هي خجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف حولها بناء وستائر وعندها سدنة وأما منافة صفرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديق بين مكة والمدينة وكانت لخزاعة والأوس والخزرق يخدمون من عندها بالحج وذلك جاءت الآية فرأيكم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هل أغنت عنكم شيئا هل نفعتكم هل نفرتكم هل خلقتكم هل رزقتكم هل أحيتكم هل أمت أمتكم لا والله إذا فعبادتها سفه قال حديث أبي واقد الليتي هذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد وابن حبان وابن أبي في السنة وصححه ابن حجر في, في الإصابة وهو حديث ثابت قال أبو واقد الليتي رضي الله عنه وأرضاه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وهي كانت السنة الثامنة من الهجرة ونحن حدثاء عهد بكفر لأنه أسلم في تلك السنة عام الفتح وللمشركين الشدرة يعكوفون عندها العكوف هو المكوث الطويل للعبادة وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط والأنواط جمعون أن يعلقون بها أسلحتهم للتبرك فقل فقلنا يا رسول الله فمررنا بشدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر قلتم والله كما قال موسى كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها اله كما لهم آلها قال إنكم قوم تجهدون انظر التكبير من النبي عليه الصلاة والسلام للاستنكار ثم قال في بعض الروايات إنها السنن أي أنتم اقتديتم بهم وبقولهم وهذا أيها الأحبة دليل على أن التبرك بالأحجار والأشجار والأبنية خير والابن قيمية رحمة الله عليه كتاب رائع في هذا وكتاب اقتضاء الصراط المستقي القاعدة الرابعة والأخيرة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهذه يسترفون بها عن المشركين المتأخرين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يعني أن المشركين في بادئ الأمر كانوا إذا اشتد بهم الأمر أخلصوا لله وإذا مستكموا الضر في البر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد أما المشركون المتأخرون فإنهم إذا اشتدت بهم الأمور زادوا في دعاء غير الله جل وعلا ووقعوا في شرك عظيم نسأل الله العافية والسلام ثانيا أن المشركين إنما عبدوا أثار قوم صالحين وأما المتأخرون فإنهم عبدوا أناسا بشهادة التاريخ من أفجر الناس يسمونهم بالأقطاب والأغواف وفي سيرهم أنهم كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا تنزهون عن الزنا والفواحش وكانوا يزعمون أنه ليس عليهم تكاليف وليس عليهم حلال ولا حرام إنما ذلك للعوام هذا حالهم كالحلاد والمعربي والدفاعي والبدوي وغيره فكيف يعبد هؤلاء من دون الله؟ نسأل الله العافية والسلام فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور بهذا نكون قد انتهينا من هذه القواعد الأربعة إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين